إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعل النعل ون كبيرة فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عباد لنا ألي بأس شديد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 مَا لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقوى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 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أن 114. قرية أمرنا متر فيها ففسقوا, فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 115. وكم أهلكنا من القرون من بعد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 114. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 115. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا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 119. ومن قتلهم كان خطأا كبيرا 110. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 111. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 119. العهد كان مسئولا 110. الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسقاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أجبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا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 ما يتبون في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إن بالتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا ومبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم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 114. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 115. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة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 124. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا 125. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا 117. ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما 118. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 114. أما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 115. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا 117. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى 114. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 115. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير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 ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 124. ثم لا تجد لك علينا نصيرا 125. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 126. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا 127. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا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 119. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا 110. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا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 إنه كان بعباده خبير بصيراً وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُقْلِ الفَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ عُلِيَّةً أَمْدُونِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْوهِهِمْ عُمْيَ وَبُكْمَ وَصُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ 124. كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كثروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 اِذَا اَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُم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 وَإِنِّي لأغنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض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 129. ويأخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن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 ووك بال